ZANG EN وصلاته نور وطيب أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب تسري فتبعث بالندى Wat een tofu, wat een سول الله شمس لا لا لا لا لا, لا, لا تغيير <تصفيق> أدعو الإله كما تشاء بها تجده يستجيب. عظيم أو عصيب فابدأ دعاءك فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة Voorzitter, ik heb Biswana beetje een beetje een